And the eyes love, and the eyes love, and the eyes love, and the eyes love, and the eyes موسى صالح واعتب وسامح يا احلى الغرام والقلب يحلى والحب يغلى بعد الخصام خاصم صالح واعتب وسامح يا احلى الغرام والقلب يحلى والحب الخصام والبدر دايما نشتاقل لو فيه سحابة دارت علي وعرف يا هاجب طبعي الأحبة من العين تحبة والعين تحبة طبع الأحبة للعند حبة والعند حبة بقى. لما تكفينا اسأل علينا ما تكونش قاسي وحبة حبة دا احنا أحبة ولا انت ناسي ده انت حبيبنا غالي علينا و ازاي وتكون نسينا وعرب يا هاك طبع الاحباه من عين دي حبة والعين دي حبة من الاحب بالعيننا حبه والعين دي حابه